منك كم ما منك كم ما كل منك كم ما منك كم ما كنت أسيب هواك أحسن وغضبا عني روحتك أسيب هواك أحسن وغضبا عني روحتك لك من نفسنا لعمار تعودت كم تغلط والعدار تجيب مني وبعد الليل ما ممكن أجيب تاني صدقني. تعودت كم تغلط والعدار تجيب عني وبعد الليل ما ممكن أجيب تاني جببي Ma błąc i ma bryjak, tęal mnie. Ma błąc i ma bryjak, tęal mnie. Ma błąc ma A jak? ma ضايع <تصفيق> علي وما تغيرت من قلبي غيرني ظلمك مثلي انا ضيعت فيك كثير اضرب طاع علي وما تغيرت من قلبي يا عيون انين عليك يا عيني ما تقوى في عيون عليك زي عيني وحاتك عارف في عين عليك عيني عشان عارف طيب وانت شوية تلعب بي وانا ثنين وثنين فيت يا الغالي من الضوء مرّ جيني بالعذار ساعات ثانية تحكي طرور مرّ جيني بالعذار, بالعذار مرّات ثانية تحكي طرور Zajmaginę, byli pośle, byli pośle, byli pośle, byli pośle, byli ما اتكلم فالطار احسن اتقلمت منك كما اتكلم فالطار احسن قلت اتيب هواك احسن وغضبا عني روحتك، اسيب هواك احسن وغضبا عني روحتك، لك, عني لك. من الاعمار